أن تكونوا اليوم أيضا معنا فمرحبا بكم السلام عليكم الله كيف حالكم الله بسم الله الرحمن الرحيم ا و ل ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته كان هناك أشخاص قد خطبوا بناته عليه الصلاة والسلام وعقدوا عليهن لكنهم لم يدخلوا بهن بعد واحد منهم ابن أبي جهل واحد منهم أبو العاص بن الربيع فاطمة رضي الله عنه كانت صغيرة لسه يعني ما بعد خطبت فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو الناس للإسلام وإلى ترك عبادة الأصنام وكذا قامت قريش وجاءت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بكل سبيل من ضمن ذلك ا ن ه ا جاءت إلى ابن أبي جاهل وإلى غيره قال اطلقوا بنات محمد حتى ينشغل بناته ومطلقات ومدرئيش وينشغل عن دعوته فكل ه م طلق طبعا تزوج ب ع د ي عثمان رضي الله تعالى على و ل تزوج ب ن ا ب الرسول صلى الله ع م ما ت ط ل الا ابو العاص بن ر ب ي ع قال والله لا اطلق صاحبتي قالوا ط ل ق نزوجك من شئت من بنات ا ل م د ي ن ة قال والله لا اطلق صاحبتي ابدا ف ا ل ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ت والسلام حفظ له ذلك دخل بها وكان ابو العاص بن ربيعه هو ابن خاله زينب ب ت ن ب ص ا ل ل عليه وسلم ا ه ا خ د ي ج وهو ابن خالتها فلما دخل بها جاءت أمها خديجة وزينتها بقلادة اشترتها من حر مالها ودخلت بزوجها مضت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وأخذ كل عائلته وبقيت زينب مع زوجها ما تستطيع تهاجر بحكم زوجها موجود في مكة فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت بعد ذلك معركة بدر وانتصر المسلمون وأسروا مجموعة من الكفار فإذا من بين المأسورين أبو ا ل ع ا ص بن الربيع صهر النبي صلى الله عليه وسلم ج ا يقاتل مع الكفار فأسر فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع نظاما الذي يريد أنه يعتق الذي يريد أنه يطلق صراحة إما أن يعلم عشر ه من أبناء المسلمين القراءة والكتابة أو أنه يدفع أربعة آلاف درحم كلهم دفع عنهم ا ل ا أبو ا ل ع ا ص بن الربيع ما في أحد يدفع عنه فزينب أخذت قلادتها وضعتها في كيس وأرسلتها لتفدي بها زوجها شفعت شعور النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا صهره وابنته الوحيدة اللي باقية في مكة ما في أحد يرعاها ما في أحد يقوم عليها وهتاركها من سنوات ما رآها الآن وأمها ميتة وأيضا مضطهدة في مكة لأن ا ه ل مكة يرون أن أنت أ ب و ك عدونا أ ب و ك الآن انشق عنا أ ب و ك ع م ل دولة ثانية تحاربنا فهي المسكينة حتى في تعامل الناس معه يتعاملوا معه على أنك أنت عملت لنا مشكلة محارب جميل جميل. محاربة من ج م م ح من كل شيء فلما أتي للعاصر بن الربيع بالفداء أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكيس وفتحه ثم أخرجه فإذا قلادة ابنته عرفها طبعا يعرف قلادة ب ن ت ه ما هو اللي حضر زواجها ورآها عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم إنسان يا أخي له مشاعر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 ثم قال لأصحابه إن شئتم أعدتم إليها قلادتها وأطلقتم لها أسيرها شف حتى يقول ا ن شئتم استأذنهم قالوا يا رسول الله نفعل فأعطوه ا ل ك ل ا د ه قالوا أرجع إ ل امرأتك فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرسل زينب إليه قال بقاء زينب هناك خطر عليها بعد المعركة لأن الآن هي ا و ل معركة تصير بين النبي صلى الله عليه و ب ي ن قريج فقال وجوده هناك خطر عليها أرسلها إلينا جاء أبو العاص طبعا ما يستطيع أنه يخرج بها ل ا ن قريش بتلاحظه عندها أخو اسمه كنانة جاء ا ل ى أخي كنانة قال يا كنانة جهز نفسك ترى أنت ستأخذ زوجتي تذهب بها إلى أبيها والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا من ع ن د علي بن ا ب ي طالب وزيد قال خرج في وسط الطريق استلموا زينب وصل زينب جعلت تتجهز أ ق ب ر ت إليه ن د بنت عتبة وكانت من أشد المناوئين للنبي عليه الصلاة والسلام زوجة أبي سفيان حتى هي التي لما جاءت معركة أحد جاءت وشقت بقرت بطن حمزه أكلت من كبده فكانت مبغضة جاءت إلى زينب قالت يا زينب إنه قد بلغني أنك تتجه هزين للذهاب إلى أبيك فهل تريدين أساعدك بشيء خافت زينب قالت ما شاء الله وش الإيمان والطيبة هذه اللي, اللي فجأة أطلعت فقالت لها لا والله لا أريد ش ي ئ ما قال لك أني سأذهب إلى أبيلاء ن ا عند زوجي وعند بنتي حل. فقالت لها هند إنه لا يكون بين النساء ما يكون بين الرجال يعني أنا أمون عليك تريدين شيئا قالت لا والله ما أريد ش ي ء فذهبت من عندها يا هند وفعلا تجهزت زينب وركبت على البعير وخرج بها كنانة ا و ل ما خرج مشى يعني مسافة يسيرة جدا فإذا بقريش تجري وراءه فقام وأناخ البعير وأخرج سهامه ونثرها أمامه ووضع واحد م ن ا ل س ه ا م في القوس وقال والله يا قريش ما يقترب مني أحد ا ل ا وضعت السهم في كبده أنا بدافع عن الحرمة من يمعطيكم إياها؟ حتى هو كافر ك ن ا ي وهو كافر كناية يو... وهي مسلمة لكن دفاع. عندهم رؤة يا أخي هؤلاء ثم قال لهم حتى يموت والله ما تقدرون علي وعليها حتى يموت منكم بعدد هذه السهم ا إذا 20 سهم يموت 21 15 سهم يموت 15 ما ف ي وقفوا ما قدروا يقربوا منه فعلا المسألة السهم ب ا أرمي ما عندي لعب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 أي فلما جاء الليل ف ع ن ا خرج بها كنانة وأعطاها زيد وعلي رضي الله عنه وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام انظر اللي حصل بعد ذلك زينب الآن في, في مكان وزوجها. وزوجها في مكان وبنتها معها. وبنتها معها مضت أيام فإذا بقافلة تأتي من الشام وإذا قائدها أبو العاص بن الربيع قافلة يعني تجارة فخرج المسلمون إلى هذه القافلة وهجموا عليها وأبو العاص بن الربيع هرب هرب قالوا يا رسول الله والله قائد ا ل ق ا ف ل ه ما ندري م ن ه ل ك ن ه هرب ما يدرون أنه أبو ا ل ع ا ص بن الربيع سبحان الله. فلما كان من الليل فإذا أبو ا ل ع ا ص بن الربيع يأتي متخفيا ويدخل ا ل م د ي ن ة ويطرق على زينب الباب والله حن القلب <تصفيق> قال يا زينب طبعا ي فرحت بزوجها ياه ما شافت من زمان فقال لها أجيريني يعني أنا في وجهك ا ن في حمايتك والله ا ن ا هربان من معركة الآن أي واحد ممكن يرمي نفسهم يقتلني أجريني قالت له طيب اجلس فلما جاء من الليل وأذن الفجر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم كبر بس بس. الله أكبر الحمد لله رب يصلي بهم صلاة الفجر ط ا م ت زينب والناس يصلون والنساء معهم يصلون جاءت قبل ما تكبرت صلي قالت أيها الناس والناس يصلون لكن هي تكلمت في الصلاة حتى الكل يسمع ما يكون واحد قاعد يقرأ قرآن واحد فيه النوم واحد لا لا في هالوقت الكل بيسمعون. منصف قالت أيها الناس ا ن ي قد أجرت أبا العاصر بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم ص ل ي ما يدري أن أبو ا ل ع ا ص جاء ا ص ل ا فلما انتهت الصلاة التفت النبي صلى ا ل ل ل ا ه وسلم ل ى الناس قال لهم هل سمعتم ما سمعت أنتم سمعتم اللي أنا سمعت في الصلاة قال نعم يا رسول الله والله بنتك والله سمعنا شوف يا اخي تعامل النبي ص ل م ع زينب على انها يعني انسان له مشاعر يا اخي يعني حتى لو كنت أ ن ت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم و م س ل م ة وامك خديجه لكن خ عندها حب لزوجها يا اخي يعني لذلك حتى بعض الناس ا ي و م س أ خ ب ر ك ماذا فعل النبي صلى ا ل ل ل ك ن بعض الناس اليوم مثل ما قال الله تعالى فلا ت ع ض ر و ه ن ا ي ك حننا زوجه والله يا اخي ح ي ا ن ا ياتيني بعض المشاكل احيانا لاجل يعني أ د خ ل في الصلح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 والد ا ب ن ا ئ ه ا وهو يرغب فيها فلا يقف في سبيل عودتها إليه إلا من أي إلا أبوها و أبوه. ل ا أخوها أهلا. أو كذا ويبدأ يقول والله ما ترجعين له هذا سكير عربيت هذا ضربك نسيته لما طرتك في الشارع يا أخي طيب هي رضيت بذلك وزوجها يا أخي يعني هي الآن هي مبسوطة أنها جالسة عند, عند, عند أبيها عزباء كذا لم ط ل ق <تصفيق> ه ولم ت ز و ج ه وتلقيه بعد يتكلم عليها وانتقدها أحسنت ويبدأ يقول أنت مجنونة أنت بل والله مرة عرض علي مشكلة لواحد تقول يا شيخ واخذني أ خ ي عنده في البيت تقول جالسه في البيت كاني خ ا ت م ة ص انا اللي أ خ د م عياله وزوجته تروح مدرسه وانا اللي اجلس عند الاولاد احيانا ياتيه ضيوف انا أ د خ ل اساعد زوجته في ا ل م ط ب ق فانا صايره شغاله يا شيخ تقول كلما أ ر د ت ارجع قال زوجك هذا خمار سكر ي عربيت والله ما ت ر و ح ي له طيب يا, و... يا اخي انت ش دخلك في الموضوع عشان يوفر ق ي م ة الراجل ي م ك ن ه اما انه يوفر او احيانا يا أ خ ي ما ي ر ا ي مشاعرها صح ت احيانا ما في م ر ع ا ه ا فهي تقول لي في الرسالة تقول لي يا شيخ وهو عند زوجته وعياله وطلعات وروحات وجيات ونجالسة مثل اليتيمة في البيت صح؟ صح؟ لا أب ولا أم ولا زوج وعيالي عند, عند أبيهم فالشاهد شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يراعي يعني إنسانية ابنته زينب لما انتهى من الصلاة سألهم قال هل سمعتم ما سمعت قالوا ي والله سمعنا ما سمعت يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أ ا م ا والله إني لم أعلم بشيء من ذلك حتى تكلمت ما سبحان الله. حتى ما يقول بعض الصحابة آه هو أصلا مخطط مع زينب وخلى بنته هي تتكلم حتى يضعنا قدام مم. الأمر الواقع ويحرجنا ولا قال أما إني والله لم أعلم بذلك إلا كما علمتم أثناء الصلاة لكن المسلمون يجير عليهم ا د ن ا ه م فعلا هذا موجود في الإسلام لما يصير واحد في حرب ي أ ت ي واحد من المحاربين إلى مسلم يقول أجرني حتى لو المسلم ضعيف مسكين ما عنده شيء يصحاً يقول أنا أجرتك فيدخل في الإجارة و ف ع ل ا ما يقتل ولا شيء مثل ما وقع في, في, في فتح مكة لما دخل أحد الكفار في بيت أ م ه ا ن رضي الله عنها أختها لبن أ ب طال فقال أجيريني قالت قد أجرتك اجلس فدخل علي رضي الله عنه بالسيف أخوها قال وين هذا المشرك اللي قتل المسلمين وجاء واختبأ عندك وين؟ قالت والله قد أجرته قال والله ل ا ا ق ت ل ن ا فخرجت أمهانا ل ى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن ابن أمي ما قالت أخي زعلان هي هي ابن أمي قوي الله ا بذل أمي الواحد لبي يصير زعلان على أبيه ويجي يكلم أمه يقول يمه ترى تر رجلك ترى زوجك يقول ترى أبوه ولا ترى أخوك <تصفيق> يقول, يقول أبوك يقول, يقول, يقول, يقول, يقول أبوك أدريش؟ قالت زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته وقال عليه الصلاة و س ل ا م قد أجرنا من أجرت يا أ م ه ا ن فالمقصود أن فيه العجارة ه ذ ه موجودة الشاهد زينب لما قالت هذا الكلام قال النبي صلى ا ل ل ل ي ه وسلم للصحابة أنا والله ما علمت إلا كما علمتم لكن يجيروا عن المسلمين أ د ن ا ه م ثم قام النبي صلى ا ل ل ل ي ه وسلم ودخل على زينب فإذا عندها زوجها الكافر اللي كان قائد, قائد القافلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زينب شوف مراعاة النفس يا أخي يعني ك ا ن ه ق و ل يا زينب ا ن ا أدري أنك يعني تحبينا وأدري أن يعني علاقتكم وحياتكم مع بعض ما تنسينها وبينكم عيش وملح وبنت طبعا. و... وانت لما ت ش و ف ي ن ه يلعب بنتها والبنت فرحانة بأبيها وتلمس ل ح ي ت ه وتشم أنا, أ... أنا أفهم مشاعرك يا زينب أفهم ا ن ي أنا عندي زوجاتي وأختك فاطمة عند زوجها ح ب علي يا. وزينب وم كل ثوم كل... كل واحدة من زوجة الا انت يعني ا م كلثوم رقية الا انت ي زينب من غير زوج ففرحتي بزوج انا أ ف ه م يا زينب مشاعرك شوفي اخي التعامل مع ا ل إ ن س ا ن يعني باحترام مشاعره ثم قال عليه الصلاه والسلام لكن لا يخلصنا اليك يعني لا يجامعك كما يجامع الرجل امراه ل تترك كافر لكن يبقى عندك في البيت ويبقى مع ابنتك واكرميه واحسني مثواه عاملي تعامل زين وضعي و له احسن الطعام وضعي و له فراشا حسناه لكن أ ك ر م ي مثواه ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرجو أن يدخل أبو, أبو العاص في الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يهمه أن يجمع المسلمون مالا همه يا أخي أن الناس يسلمون فقال عليه الصلاة والسلام للناس قال إن شئتم ر د ت م عليه ماله هذا الرجل يعني منا حيث قد علمتهم وإحنا إن شاء الله نرجو أن يسلم إش ر ا ي ك م كل القافلة اللي أخذتوها من ترجعونها إليه قالوا نعم يا رسول الله شوف يا أخي أيضا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ما في المسألة نقاش وجاءوا فعلا و ج م ع و ا يقولون حتى ا ن الرجل ليأتي بالشن يعني القربة البالية القديمة يقول يا رسول ه ذ ه ترى في القافلة كانت بعد و ه م ت س ؤ ل هدرة يعني ما, ما يبغى كل شيء ما تركوا ولا شيء ثم جاءوا و ج م ع و ا أخذها ابو العاص ومضى حتى أتى ا ه ل مكة ووزع عليهم كلهم أموالهم ثم قال يا أهل مكة هل بقي شيء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 الذين لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بجنة ولا نار إذا مر بإنسان ضعيف مسكين أو جائع أخرج من جيبه مالا وأعطاه هذا يدلك ل أنه وهو ملحد وكافر بالله العظيم في إحساس في إحساس يا أخي أنه عنده نوع من الإنسانية هذه الإنسانية نحن مطالبون أن نستثمرها عندما نتعامل مع الناس تتعامل معها لأنه عنده إحساس، عنده مشاعر، عنده إنسانية لا تتعامل معه على أنه كافر، ضل، فاجر والله يا أخي ا ن ا انا كنت مرة درست في الخارج ثم اتصلت على ا ح د الأخوة قلت لو أريدك تختار لي شايب كذا أسكن معه ا ت ع ل م تاقش معه وتعلم الله ف خ ت ا ر لي ر ج ل ا ك ب ي ر ا في السن أسكن معه فلما جئت ه س ك ن ت معه بعد يومين ا و ثلاثة فإذا هو قسيس أوه. أوه. أوه. هذا يعني مرحة ش ه قسيس <تصفيق> سبحان الله أنت هنا داعي و ه ن ا قصيص سبحان الله س ب ح ا ن فلما جلست معه قال لي أنت وش تشتغل طبعا لازم ترجس معه كثير ع ش ا ن تتكلم طبعا فأخوش ا ه <تصفيق> والله مشكلة أقولك وش مش تشتغل ا ن ا قصيص ا س ل ا م ي قال كيف قلت ليه أنا, أنا, أنا, أنا قصيص إسلامي هم يفهم لك كذا أصلا قلت أنا أنت قصيص في الكنيسة إيمان ف الكنيسة ا ن ا إ م ا ن في المسجد فلما جاء يوم الجمعة ما يدري أني بطلع أخطب الجمعة أنا في المركز السلامي جنبنا أيه. فعرفوا أني موجود وأنا اللي بخطب فلما رجعت أ خ ذ ت البشت معاي م ش ل ا ح فقال اليوم كيف أنت بتروح ا ل م د ر س ه ي ع ن اليوم ما أخذ معك شي غريب ا ق ل ت لا اليوم القسيس بيلبس, ال... <تصفيق> بيلبس حق القساسة فالشاهد سبحان الله يا أخي مع أنه قسيس يعني وداعيه للنصرانية ويعتبر شيخهم إلا أنك تشعر في قلبه م ن اللطف في التعامل معي و ا ل م ح ب ه للخير ولما أتكلم معه مثلا أتناقش عن أحوال مثلا فلسطين عن أحوال العراق عن أحو مثلا لما يقول بوش تلك الأيام هذه حرب صليبية وبيقتل المسلمين وما وقع في البوسنة في أيام مضت لما كانوا يرسمون الصلبان على المصاحف كان يتألم لذلك كله مما جعلني سبحان الله تشجعني أدعوه لي د خ ل في الإسلام فلو فنح... أنني يا جماعة من البداية لما قال لي إني ق ص ي س قلت في نفسي أعوذ بالله هذا. شوف لك مكان ثاني شوف لي مكان ثاني وهذا فاجر ما يصلح. هذا ما في قلبه رحمة لا تعامل يا أخي مع, ال... مع الإنسان على أنه إنسان مهما ش م كان عنده من يعني الفساد مهما كان عنده من الضلال مهما كان عنده متطبيعة. من الفجور ينبغي أن تتعامل معه فعلا على أن إنسان يمكن أن يستثمر فيه شيء وهذا اللي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يتعامل مع الكفار يعني إيش اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله يرسل مثلا هدية إلى المقوقس حاكم الإسكندرية مع أن المقوقس كان نصرانيا ومع ذلك يرسل ل ي ه هدية فيرسل المقوقس هدية فيرد عليها ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم بهدية يتعامل مع المقوقس على أنه إنسان بالتالي تستطيع أنك تؤثر فيه طيب الآن البعض يا ب د الرحمن يلوم بعض الرؤساء الدول العربية والإسلامية في حالة أنهم صاروا يتوددون م ث ل ا الغرب ا و المسيحيين أو اليهودين أو أنهم يهدونهم هدايا فيقولون ه ذ و ل موالين لهم مم. أو أنهم عملاء لهم هو طبعا ا ح م د في فرق بين أن يعني تتودد إليه و ا ن ت ضعيف مسكين مم. وتبدأ تقدم تنازلات يقول لك مثلا غير التعليم عندك في البلد فتقولين نحذف الأشياء اللي خاصة بالنصارى مم. وخاصة بالجهاد وخاصة بكذا فيقول لك طيب المرأة لا تلزم المرأة بضع اختلاط افتح جامعات ف ي ا خ ت ل ا ط افتح فتبدأ تستجيب له هذا الذي نحن نعارضه لكن الابتسامة في وجوههم مؤاكلتهم مشاربتهم تدعوهم إلى بيتك وتطعمه وتسقيه وأنت أيضا تستجيب لوليمته هذا ما ف ي مشكلة لكن ا ه م شيء ا ن لا يحصل عندك تنازل عن أمور من دينك ايه. ايه. وهذا الذي ا ن ا ها ع ن ي ه في مثل بعض الملحدين ا و اليهود ونصارى تدقى معاماتهم أفضل من أكثر من مثل مسلم فتلقى لا. هنا معاملت وتلقى ه ا فيه بغض في كراهية تعاملت شوي سيئة من ناحية خلقيا شيء. فتلقى هنا الملحد هذا لا تلقى مبتسم ف وجهك متعاوم معك متساهل معك في شتى الأمور طبعا طبعا ناصر أيضا نحن يجب على ا ل ب ا ل غ ترى ليس كل, ليس كل النصارى ا و كل الملحدين أو كذا لطيفين في التعامل في يعني جزب... أنا عاملت بعضهم والله يا أخي كان سيئ التعامل جدا ومتكبر وحقود أنا درست هناك عدة مرات وتهاوشت مع مدرسين وتهاوشت مع طلتنا م ش ك ل جي لا لست <ما> مو... <تصفيق> لا مو م ش ك ل جي لكن فعلا تحس تعامل السيء حتى أحد المدرسين كنت إذا رفعت يدي بجاوب ما يعطيني وجهه إذا مدري إيش ما كذا إلى طبيعة بشر أي فلما... طبيعة بشر ليس لأنه مسلم أ ب ح طبيعة سيئة أو ذ ا ك ل ا ن ه نصل على ما أقصد اللي ي ق و ل ه ان برضو مشركين او المنددين أ و الكفار في منهم غريزه تلقى بحا يكون أ ف ض ل من المسلمين ي ع ن ل صحيح افضل مسلم فيما يتعلق بالتعامل ا ما في عقيده فلا لا عقيدة الموحد افضل <تصفيق> من المشرك لكن اقصد أ ي ض ا نحن لا ينبغي ان نظن احيانا ان اللي يدفع المسلم الى هالتعامل السيء ن ق ل يا أخي ا ن ص ا ر ى أحسن تعامل منك لا تقول النصارى قل يا أخي قابلت واحد أمريكي بريطاني فرنسي كده وصار ا ح س ن تعامل منك أيها المسلم ولا يعني ا ن ه الأمريكي هذا لما يسلم سيصبح تعامله فاسد صح لا, صح. لا لا بالعكس اللي سيستمر على تعامله هي غريزة أحسنت هي صدقتي غريزة و ا ص ل ا طبيعة في الإنسان سواء أ ت س ل م ولا ما ا س ل م حتى أنه يوجد فتوى للمسلمين أنه يجزل المسلم اللي زوجته كتابية أن يحبها لذاتها ل حسن ما هو شرط للدين هل ذاتي هيحبها أحسن بل يا خ ي حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يتعامل يعني مثلا في المدينة كانت مليئة بالناس اللي يتمنون أن يخدموا النبي عليه الصلاة والسلام في, في أدنى شيء ومع ذلك من ا خ ت ا ر النبي صلى الله عليه وسلم ل ا ج ل أن يخدم في بيته غلام يهودي طيب يا رسول الله ما هو عندك ا ن س لا محتاج غلام ي ه و د ي ا ن س يشتغل معنا لكن اليهودي يبقى م ع ي في البيت طيب يا رسول الله ما هو الصحابه كل واحد عنده عيال يتمنى أ ن ابنه يقيم معك في البيت يخدمك ويساعدك قال لا ابغى اليهودي ليش النبي صلى الله عليه وسلم يريد هاليهودي الغلام معه استلطف قلبه يدخل في الاسلام احسنت اول شيء يدخل في الاسلام و ا ل أ م ر الثاني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذا اليهودي الصغير كلما رجع إ ل ى بيته او جلس مع أ ح د اليهود س ي س أ ل و ن ه عن ايش انا رسول الله اسلوب ا ل ع ا م ل ممتاز فهو يريد ان يرسل الرسائل اليهم يريد وصلهم رسائل ا ن اليهود يقول والله تصدقون أنه إنسان طيب والله ت ع ا م ل أحلو والله ما يصرخ بزوجته والله لما جاء الطعام أعطاني وقال هذا ذهب به ل ا ه ل ك وال فيريد يرسلهم رسائل ترى الوصف الذي جاء عني في التوراة والإنجيل عندكم أحيكي. أنه أنه خلوق وأن هذا النبي حسن التعامل وأنه رحيم ترى شوفه الآن هو مطبك عندي وهذا هو اللي يا جماعة ينبغي اليوم نحن أن نتعامل معه والله لو تعاملنا مع الناس فعلا على أن الذي أمامي إنسان يستحق الاحترام لإنسانيته الله يقول كرمنا بني آدم صح. يستحق الاستماع ا ل ي ه الإنصات الإحسان إليه مراعاة جوعه مراعاة عطشه مراعاة حاجته علاجه قدر الاستطاعة لا يعتمد هذا على جنسه ولا على لونه ولا على فقره ولا على نسبه ا و على كثرة ماله و ق ل ت ماله لا يعتمد على كونك إنسان أنا وياك أبونا واحد آدم صحيح. وبالتالي تستحق أن يتعامل معك على الإنسان إن ولا يا أخي إيش أعظم من ا ن النبي صلى الله عليه وسلم تمر حتى مضت احتراماً فلما قال ا ل ص ح ا ب يا رسول ه يهودي قال ليست ن ف س ا هذا برضو نفس خلقها الله يستحق أن, أن, أن تعرف له قدره حتى لو كان يهودياً أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا ا ن ا أرجو أن أكون الرسالة وصلت يا أخي حتى والله نحن لو استوعبنا هذا فعلاً أتصور يا أخي سيصبح نظرة الناس للإسلام والمسلمين ن ظ ر ه أكثر إ ش ر ا ق ا بكثير اليوم أقرأ يا جماعة أن عدد المسلمين وصل إلى مليار و س 0 ع م ل ي و ن وكان سابقا مليار وخمسمائة السنين الماضية زاد المسلمون مئتين م م ل ي و ن ولا يزال اليوم إقبال الناس على الإسلام بشكل كبير جدا إيش اللي يجعلهم يقبلون يا أخي إلا ما يرون من مخالطتهم المسلمين وتعامل المسلمين معهم ما يجعلهم ينجرون إلى الإسلام الله يحفظكم شاء الله. <تصفيق> يا شباب الله يجزيكم <تصفيق> <مزيف> خير <تصفيق> واشكركم ا ل ل ه ونشكر الشيخ عبد الرحمن اللي شرفنا اليوم وحضر معنا بس ع د هو كان متوعدنا قبل ا ل ح ل ق ة قال حطوا الكاميرا عليه عشان يشوفونا ل ن ا س قال ترى ماني متكلم انا <تصفيق> اللي <أنا تصفيق> بمجاوب انا شايفها ها ل ي و م سكتنا عنه اسال الله تعالى ان يجزيكم خير الجزاء يا ش ا ب أ ن ت م ايضا يا رحباء س ل الله أ ن يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء على متابعتكم لنا الى لقاء اخر ان شاء الله س ل ا م عليكم ورحمه الله و ب ر ك ا ت Huvve bir o ا u y o r bir Dimekte m